بسم الله الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقا إلا تذكرة لمن يخشى خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوات له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرا وإن تجهر بالقول فإنه يع السر وأخف الله لا إله إلا هو ولول اسمه الحسن وهل حديث موسى إذ رأنا را فقال لأهلي كثؤئم لا عل يأتيكم من القبس، لا عل يأتيكم من من القبس نوجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى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 فاعبدني وأكمي الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن عَوَى وَتْبَعَ وَفَتَرَتْ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قُلْ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآبُ قَالَ الْقِئْهَا فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة نولا وقم يدك إلى جناحك تخرج بيضا بلا في العون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ارون أخي شد به أزري وأشرك في أمري ي نسبحك كثيرا ونذكركثيرا كَكُنْتَ بِنَا ضَيْرَا قَالَ قَدُوتِي تَسُؤُ لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدِمْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً سُخْرَى إِذَا أُحِينَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى انقذ في في التاوت تقذف في اليم فليلقي اليم موي الساحل فليلقي اليم في الساحل ياخذ وعدن مَا وعدن مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تعزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ وَفَتَنَكَ فَتُونًا فَلَبِئْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ مجدت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الذهب أنت وأخوك بآياتي بآياتي ولا تنياتي في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى نَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَطْغَىٰ عَلَيْنَا أَوْ قَالَ لَا تَخَفْ كَمَا اسْمَعُ وَأَرَى فَتَيَ وَفَقُولَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي کل شیخ خلقه ثم هدا قول فما بان القرون نولا قول علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا لَكُمُ لَرْغَمِ هَذَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُمُلَى وَأَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَ النَّبَاتِ شَتَّى كل و رع و نعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها، بِنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها لخرجكم تارة وَلَقَدْ رَأيناه آياتنا كل وأبى قَالَ أَجِدَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَاتِي أَنْكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَا وَعِدَ اللَّهُ لَا نُخْلِفُ نَحْنُ ولا كان سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولوا الله فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم سواء لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسخطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر نجوى قالوا إن ذا ناسح راني يريدان أي يخرجكم يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحر ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوك إذا كنتم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون قال بل القوف إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحره أنها تسعى فأوجس في نفسي خيتم. سنقلنا لا تخف قلنا لا تخف انك انتلع والقي ما في يمينك ترق قف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفهم سلح الساحر حيث أتى فألخي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال ما السحر؟ فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب ولا أصلب في جذوع النخل. وَلَا تعلم أن أيونا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن أثرك على ما جاء. نبي فطرنا فقم ضماء انتقم انما ما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امنا بربنا ليرف لنا خطايانا وما اكرهنا عليه والله خير وابقى والله خير وابقى ان من يكرب ربه مجرما له جهنم فان له جهنم وإنما <تصفيق> لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا نات وعدا تجري من تحتها لنها رخال دين فيها خال دين فيها وذلك جزاء ما تزكى لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسى أَنِ بعبادي فاضرب لهم لَهُمْ طَرِيقًا البحر لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يبسا لا تخاف دركا ولا مُوسَىٰ لَا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَذَا يَا بني إِسْرَائِيلَ قَدَ نَجَيْنَاكُمْ عاد وكم ووعدناكم ووعدناكم جانب طور لیمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قولوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا في يا حل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا ومن يحل عليه غضبي فقد هوا لَغَفَّارٌ لِمَا تَبَرَّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَا وَمَا أَعْجَلَكَ عَلَى قَوْمِكَ يَأْمُوسَ قَالَ هُمُ أُولَاءَ إِعْلَاءَ أَثَرِ هُمُ أُولَاء وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السابر فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطأل عليكم العهد أمرتتم أيحيل عليكم غضب أمرتتم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَوْخًا فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِم قَوْلٌ وَلَا يم كلهم ضرّوا ولا نفع، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنت ب، وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إن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 فقبضت قبضة من ثر الرسول فنبهتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَا وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي وَأَنْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الصَّفَا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 ذكرا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك باللدنا ذكرا من عرض عنه فإن يحمل يوم القيامة وزرا خالدين في وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحش المجرمين وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى عَشَرَةٍ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل نسفا فيذر وقع صف صف لا ترى فيها عوجات لا ترى فيها عوجو ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا وخشعت للصوات للرحمن فلا تسمع إلا أجزاء يومئذ اللذان فعُشَفَعَتُ إلَّا مَنَذِنَ لَهُ رَحْمَانٍ إلَّا مَنَذِنَ لَهُ رَحْمَانٍ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 وَمَن يَعْمَل مِن الْصَالِحَاتِ وَهُوَ غُمٌّ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ الْمَعْمُ وَلَا الْمَاءِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَضِيًّا قرآن عربي وصرّفنا فيه من الوعد وصرّفنا فيه من الوعد لعلهم ينتقون لعلهم ينتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما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 هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإن كلا لا تعمؤ فيها ولا تمحا فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم ولد لك على شجره الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يفصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاف عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدا فمن اتبع هداي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 بِأَيِّكَ رَبِّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَبْشُرُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ لَكَانَ مُسَمَّا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 وَأَمَرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَعُوذُ بِكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَتْ مَا فِي الصُّحُفِ لُولا وَلَوْنَا أَهْلَكْنَاهم بِعَذَابٍ مِّن قَبْدِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا